وقد سبق أن ذكرنا أن المبتدا ينقسم إلى قسمين مبتدا ذو خبر ومبتدا لا بد فيه أو لا بد له من خبر ولهذا إن شاء الله ذكرنا المبتدا ذو خبر والمبتدا الذي له فاعل. سددنا سدد الخبر وذكرنا شروطه ثم ذكرنا أن المبتدا ذو خبر يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى شروط أيضا فما هي شروط المبتدا ذو خبر يعني إذا كان له خبر قلنا هما شرطان أو شرط واحد أن يكون معرفته لا بد ان يكون معرفه لماذا لانك تخبر عن معلوم فلا يمكن ان تخبر عن مجهول فاذا لا بد ان تقول فلان فعل كذا وكذا فاذا تخصص وتعرف ماذا المبتدا لا بد ان تعرف به اما اذا كان اسما شائعا في افراد جنسه فلا يمكن ان يكون مبتدا اذن الشرط الاساسي ان يكون معرفه او ان كان نكره فلا بد فيه من مسوغات لا بد فيه من ماذا من مسوغات والعلماء ذكروا انواعا كثيره من المسوغات وكلها كما سبق قلنا لكم ترجع الى ماذا ترجع الى الاختصاص والعموم ترجع الى الاختصاص والعموم وقد ذكرنا في الدرس الماضي المسوغ الاول من مسوغات الابتداء والمسوغ الثاني ووقفنا على ماذا وقفنا على المسوغ الثالث للابتداء بالنكرة وهذه المسوغات قصدنا ان نذكرها قبل التعريف قبل التعريف ليعرف الطالب أن المبتدا هو من العمد لا بد منه في الكلام فلا يمكن أن يستغنى عنه إلا إذا هناك ما يدل على عليه فلذلك ذكرنا هذه المسوغات كالطقة للدخول إلى ماذا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى وان كان المصنف اغفلها وابن مالك ذكرها ولكنه لم يستوفي لكن ذكر عباره توحي الى ان ماذا الى ان العموم والخصوص يعني يكفي الافاده عموم الفائده ولهذا قال ولا يجوز الابتداء النكره ما لم تفيد كعند زيد المنيره او كعند زيد المميرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا إلى آخر ما قال على كل المسور الثاني ما هو لأن المسور الثاني قلنا سابقا هو الدعاء والمسور الثالث وقفنا عليه فاذا هذا هو بداية لقائنا اليوم هذا وبدايه لقائنا اليوم ما هو المسور الثالث للابتداء هذا وسؤال ما هو المسور الثالث للابتداء المسور الثالث للابتداء النكره اذا وقعت في صدر جمله حاليه النكره اذا وقعت في صدر جمله حاليه اذا فهمتم هذا كتبته بال نكر إذا وقعت في صدر جملة حالية واضح ما هو مثال وقوعي في صدر جملة حالية تقول سرنا ونجم قد أضاء سرنا والصبح قد طلع سرنا والليل قد أسبل سدوله إذن معنى جمله جملة يعني كيف هي في صدر الجملة حالية وقع في صدر جملة حالية نجم سرنا في الوفاة ونجم الواو هذه إيش؟ المعية لا لو كان واو المعية لكان منصوبة هذه واو الحال حسن هذه الوو الحال سرنا والحاله هذه ونجم لاحظون نكرة، فما الذي جعل جعلنا نذكر نكرة ونجعلها مبتدا؟ ما الذي سوّغ الابتداء بالنكرة؟ كون الجملة وقعت في صدر جمله جملة حالية، الجملة حالية، الكون النكرة لاحظوا ونجم قد أضاء. وصبح قد طلع سرنا وصبح قد طلع اما اذا قلنا والصبح يعني هذا خلاص هذا معرفه لكن قلنا وصبح قد طلع واضح واعراب واضح طبعا اذا معنى ان من مسوغات الابتداء من مسوغات الابتداء النكره وقوعها في صدر جمله حاليه وقوعها في صدر جمله حاليه هذا المسوق الثالث ما هو المسوق الرابع للابتداء المسوق الرابع اذا وقعت بعد اذا الفجائيه اذا وقعت بعد اذا الفجائيه طبعا اذا لها معاني واعرابات ولهذا من معانيها ومن اعراب اعراباتها ان تكون للفجائيه اذا الفجائية حتى قال القائل اذ للمضي واذا للاتي وقد تاتي المفاجات خرجت فاذا اسد بالباب او في الباب خرجت فاذا يعني معنا انك فوجئت باسد في الباب فإذا هذه فجائية وسياتي إن شاء الله تعرف الفجائية عندما نصل إلى الظرف بإذن الله عز وجل إذا الفجائية وما هو مثال وقوعها بعد إذا الفجائية ما هو مثال وقوعها بعد إذا الفجائية مثاله نظرت فإذا نار تلتهم البيت نظرت فاذا نار فوجئت بنار فاذا هذه فجائيه نار نكره فكيف بدانا بنكره الجواب هناك مسور ما هو المسور وقوعها بعد اذا الفجائيه وقوعها بعد اذا الفجائيه ما هو المسور الخامسه لله ما هو المسور الخامس الجواب المسور الخامس اذا دخل على النكره لام الابتداء اذا دخل على النكره لام الابتداء من يذكر مثالا لكون لام الابتداء دخل على نكره ها رجل مثلا نكره أدخل عليه لام الابتداء تقول لا رجل قائم في الاعراب ماذا تقول اللام لام الابتداء رجل مبتدا نكره ما الذي سواه الابتداء بالنكره ها؟ دخول لام الابتداء. تقول دخول لام الابتداء, لام الابتداء. لام الابتداء. على ماذا المبتدأ. على النكره دخول لام الابتداء على ماذا على النكره لا رجل قائم فتقول في الاعراب اللام لام الابتداء رجل مبتدا نكره الذي سوغ الابتداء به كون لام الابتداء دخلت على ماذا على النكره قائم خبره قائم خبره ما هو المسوغ الخامس من مسوغات الابتداء بالنكره السادس, السادس. مسوغ السادس الجواب النكره اذا وقعت بعد لولا النكرة اذا وقعت بعد لولا ولهذا نمالك على بعد لولا غالبا حفر خال على كل اعطوني مثالا كون النكرة وقعت بعد لولا من يعطيني مثال النكرة وقعت بعد لولا لولا اجتهاد لولا اجتهاد لولا رجل هكذا يعني لولا إذا دخلت على ما ذعل النكرة تكون مبتدا النكرة تكون مبتدأ كيف؟ مبتدا مع انها نكره من الذي سوغ الابتداء بالنكره الجواب دخول لولا عليها النوع السابع هذا السابع ها النوع السابع ما هو النوع السابع ما هو النوع السابع من مسوغات الابتداء بالنكره النوع السابع هو التنويع النوع السابع ما هو مصطفى التنويع التنويع ما هو مثال التنويع اعطوني مثالا للتنويع ها يقول الحرب سجال يوم علينا ويوم لنا يوم كيف هو مع ولا نكره غير معروف يوم يوم علينا ويوم لنا من الذي سوغ ابتذال النكره التنويع التنويع نوع يوم ويوم هذا تنويع فاذا التنويع من مسوغات الابتداء بالنكره الحرب سجال بيننا يوم علينا ويوم لنا او تقول ويوم عليكم قل ما تشاء مهم هو فيه تنويع هذا النوعش نوع ساجد ما هو المسوغ الثامن للابتداء بالنكره ها مسور الثامن لعلاه الثامن اذا كانت نكره خلاف من موصوف اذا كانت نكره خلاف من موصوف اذا كانت نكره خلاف من ماذا من موصوف ما هو مثال وقوعها اذا كانت خلاف من موصوف ها الجواب مثاله عالم خير من جاهل عالم خير من جاهل لاحظتم ايش معنى عالم اي رجل عالم فهي خلف عن الموصوف رجل عالم اي رجل عالم ها رجل موصوف فهي خلف عن الموصوف عالم فهذا عالم في الأصل أن يكون وصفا يعني رجل عالم كأنه قال رجل عالم فقال عالم خير من ماذا خير من جاهل خير من جاهل إلى غير ذلك من المسوغات للابتداء بالنكر وهي كثيره كما قلت لكم وبعضهم بالغ وقال إنها تصل الى ثلاثين مسوغا بل بعضهم بالغ اكثر وقال الى السبعين وهذه مبالغه ولكن الذي يعني اصاب المفصل واصاب الصواب وحالفه قال هي كلها ترجع الى العموم والخصوص هذا جميل هذه المسوغات كلها ترجع الى ماذا الى العموم والخصوص فاذا عندما تجد اسما نكرة وقع مبتدا انظر في المسودة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للاعقاب من النار ما هو المسودة انظر المسودة ويل للمطففين ويل لكل همزة اللمزة انظر المسودة من الذي سوغ الامتداء به مع أنه نكر الدعاء إذن أي اي ماذا أي مبتدا نكره تنظر الى مسوجه وكل المسوغات في الحقيقه ترجع الى ماذا الى العموم والخصوص الى العموم والخصوص إذا اذا عرفنا هذا الان نبدا ان شاء الله بتعريف المبتدا واسمحوا لي اسمحوا لي ان اقول كثيرا ما نعرف او ما يعرف علماء النحو الشيء لغه واصطلاح وكثير ما يغفلون تعريفه لغه إنما يذكرون تعريفه استراح مثلا المبتدا عرفوه اصطلاحا هذا المصنف يقول هو الاسم المرفوع ولم يذكر ذكره يعني ذكر تعريفه تعريف في الاستراح فقط ولم يذكر تعريفه في اللغة مع ان التعريف في اللغه ضروري ولربما في بعض الاحيان يكون مقدما على ماذا على التعريف في الاصطلاح لكن في بعض الاحيان يكون التعريفان متقاربا فاذا اكتفى بتعريف واحد هذا لا باس من باب المحافظه على على الوقت فانا الان احاول ان اعرف المبتدا لغه أن أعرف المبتدا لغة فسؤالي ما هو تعريف المبتدا لغه يعني في لغه العرب عندما عرفوه قلت عرفوه اصطلاح الجواب المبتدا لغه ما يبدا به ما يبدا به او ما يبدا بالشيء او ما يبدا به قال او ما يبدا به الشيء المبتدا ما يبدا به الشيء او ان شئت قلت ما يبدا به لكن خذ هذا التعريف ما يبدأ به الشيء فهذا يقال وايش من حيث ايش من حيث اللغه لا من حيث الاصطلاح وما هو تعريفه من حيث الاصطلاح تعريفه من حيث الاصطلاح تنوعت فيه انواع تنوعت فيه تعاريف العلماء النحو وتعريف المصنف تعريف جيد تعريف المصنف تعريف جيد وإن كان عليه بعض الاعتراضات لأنه أدخل بعض الأحكام في التعريف وهذا عندهم من العيوب وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولكن تعريفه في الحقيقة أفضل من تعريف كثير من النهات وأصعب تعريفه هو تعريف في الكتاب أصعب تعريف ولذلك لا نعرج عليه في هذه المرحلة لا نعرج عليه تعريف كانه كله الغاز كله الغاز انما الان نقف مع تعريف المصنف فقط المصنف قال باب المبتدا المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه هو الاسم المرفوع العاري عن الاوامل اللفظيه انا لا اريد أن أدخل بكم إلى معرفات عند المناطق حيث يقولون الأصل في ماذا في التعريف أن يكون مشتملا على فصول واجناس على فصول وأجناس فالفصول الأجناس الإدخال والفصول للإخراج وقد يكون العكس وقد يكون العكس هذا كله لا يعمنا انما نقف مع مفردات التعريف قال هو الاسم لماذا قيد المبتدا بالاسميه هذا السؤال لماذا قيد المصنف المبتدا بالاسميه حيث قال هو الاسم لماذا الجواب قيده بالاسميه او بالاسميه ليخرج الفعل والحرف وليبين للطالب ان الفعل بانواعه لا يصلح ان يكون مبتدا وأن الحرفه بانواعه لا يصلح ان يكون مبتدا ولكن سؤالي هل يمكن ان يكون مبتدا اذا حكم باسميهما الفعل الحرف هل يمكن الجواب نعم يمكن ان يكون الفعل من حيث و والحرف من حيث و بأنواعهم مبتدا إذا حكمنا بسميتهما مثلا واحد سميته قام زيد أو قام تقول قام قائم فهذا يكون محكيا قام مبتدا محكي قصده نفظه وزيد خبر اذن الآن حكمنا ما فزال الماني عندما حكمنا باسميتهما زال الماني فبقي القيد على ماذا؟ على ما لم يحكم باسميته كذلك ما يقال في الفعل يقال في الحف تأبط شر تأبط فعل لكن سمي به بارق نحره هذا فعل وفاعل لكن سمي به موزج وسمي به فاذا عندما يسمى به كيف يصبح يصبح متدا اذا اردنا ان نبدا به الكلام ويعرب كما تعرب سائر الاسماء المعربه طبعا واضح هذا كذلك في الحرف واحد سميته قد او سميته لم فهنا يكون مبتدا ونحكم عليه بماذا بالاسميه لانه حكم عليه بالاسميه فان هذا ماذا يقصد المصنف رحمه الله في تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع ماذا يقصد به هل يقصد به الاخراج وماذا يريد أن يخرج إذا قلنا يقصد به الإخراج ماذا يريد أن يخرج بقولي أليس المرفوع المثل. يقصد بذلك أن يخرج المجرور بحرف جر أصلي وإخراج المنصوب وإخراج المنصوب لأن ركزوا معي جيدا هو الاسم المرفوع ماذا يقصد بهذا قلنا إخراج المجرور بهذا بحرف جر أصلي لابد من هذا القيد أما الزائد وشبيه الزائد فسيأتي إن شاء الله أنه لم يحترز منهما ويحترز أيضا من المنصور يحترز من المنصوب واضح؟ إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله تعالى هو الاسم المرفوع ثم قال الصريح ماذا يقصد بالاسم الصالح المصنف عندما قال الصريح ماذا يقصد بالاسم الصالح يقصد بذلك ما لا يحتاج في كونه مبتدا لا توي لا يحتاج لا توي مثال ذلك الله ربنا زيد قائم محمد رسولنا ها محمد عالم فاذا هذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى تاويل ام لا يحتاج لا يحتاج الى تاويل فكيف يكون اعراب هذه الامثله اعرابها واضح المبتدا فيه ايش فيها كيف هو صريح مرفوع المبتدا فيها صريح غير مؤول بشيء طيب من منكم يقوم باعراب مثلا الله ربنا ها سعد صقر اعراب الله ربنا الله مبتدأ. مبتدا كيف يكون مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره طيب في اخره الرافعه له التجره الامتدا الامتدا طيب بتدأ. بتدأ؟ طيب آه. ربنا رب رب خبر كيف يكون خبر مرفوع بالضمه الظاهره في اخره الرافع له المبتدا على, على مذهبي ابن مالك, ال... ال... ال... ال... ال... إمام... مالك. مالك المذهب الراجح طيب ربه مضاف وناء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مضاف, مضاف إليه طيب ماذا يقصد ابن اجرون بقوله الاسم المؤول بالصالح الاسم الصالح واضح لكن الاسم المؤول بالصالح الاسم المؤول بالصالح ماذا يقصد به يقصد به كل ما يحتاج الى تأويل ليصبح ويعرضه ممتدأ لا بد أن يؤول ليعرض ممتدأ لا بد أن يؤول ليعرض ممتدأ واضح؟ فاذا الآن ماذا يسميه؟ يقولون ركزوا معي. جيب. يقولون الاسم المؤول الاسم المبتدا اما ان يكون اسما صريحا او مؤولا بالصريح الصريح ماذا يكون يكون واضح لا يحتاج الى تاويل غير الصريح يحتاج الى تاويل ليعرب مبتدا هذا هو كان أنا ضابط لغير الصريح غير الصريح يحتاج الى تاويل ليعرب مبتدا سجلها قلنا هو غير الصريح ما إلى... هو الذي يحتاج إلى تأويل ليعرابه مبتدأ لا بد من تأويل من يذكر منكم مثالا؟ قول الله عز وجل وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لكم خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا ما هو الشاهد في هذه الآية؟ الشاهد يمكن أن يظهر لك عند الإعراب من يعرب لنا هذه الآية؟ فضل. أن حفروصبي. الواو أولا الواو نا وأن الواو استئنافية. لماذا قلنا الواو استئنافية؟ لأنها مسوقة هنا لحكمة. ركزوا هذه الفائدة ميما. وهذه الفائدة تفيدكم حتى في تفسير كتاب الله. لأن السبقان بينا أن الاستئناف قسمة. وهناك من أنكر القسمة الثانية. استئناف نحوي استئناف بياني وذكرنا الضابطة لاستئناف ها النحوي والاستئناف البياني البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر والنحوي هو غير الواقع في جواب سؤال مقدر لكن هنا الآن وأن تصوم الواو قلنا إيش الواو استئنافيه لماذا لانها مسوقة هنا لحكمة واضح سجل هذه جيدا وتذكرها طيب قد يقول قائل منكم قلتم ان الواو استئنافيه مسوقا هنا لحكمه ما ما هي هذه الحكمه او انتم من يذكر منكم هذه الحكمة ها الواو الاستئنافيه مسوقا هنا لماذا لحكمه ما هي هذه الحكمه ها تفضل وان تصوم وان الواو استئنافيه مسوقه لحكمه ما هي هذه الحكمه التي سيقت الواو لها ها لا يعني شنو هي الحكمه تبين احسن احسن تقرير الافضليه تقرير الأفضلية وأن تصوموا خير لكم فهذه الواو استئنافية وتنبؤ لهذه الفائدة واو استئنافية سيقة أو مسوقة هنا لحكمه وهي تقرير الأفضلية مسوقة لحكمة وهي إيش؟ تقرير الأفضلية هل تسمعون هذا؟ طيب ما هو إعراب أن؟ حرف ما هو إعراب أن؟ تأكد يسمعون أم لا؟ لا ارى, لا أرى يكتبون. حرف ها؟ أن حرفه ما هو إعراب قلنا أن حرف مصدر حرف مصدرين ونصبين وستقلن. مبني على ماذا؟ مبني على السكون. مبني لأن الحروف كلها مبنية. وكل حرف مستحق للبناء طيب أتي ما هو اعراب تصوم في تصوم فعل مضارع تصوم فعل مضارع كيف هو مرفوع بماذا وعلامه ترفعه. حذف, حذف النون حذف النون لماذا لانه من الافعال الخمسه ودخلت عليه ايش آن. اداه النصب وهي ان, آن. آن. طيب والواو وجمالي ضمير متصل في محلى النار الجمال هو الجماعة من طيب ولالف لالف لالف لالف لالف لالف لالف لالف لالف لالف لالف لالف لالف فارقة لالف لالف لالف لالف لالف لالف جملة تصوم صله صله حرف مصدر لا محل من الإعراب، وأن وما في حيزها أتم الإعراب. تسبق بالمصدر. في تأويل مصدر في محل رفع. في محل رفع مبتدا. مبتدا حسن. التقدير. فيكون التقدير الله اعلم كيف؟ وصيامكم. صومكم أو صيامكم. صومكم أو صيامكم. لا نريد أن نتكلم على الفرق بين. صيام وصوم لا يعمون الان انما نريد الاعراب فالاسم مؤول وليس صريحا لا. مؤول صيامكم او صومكم اين الخبر خير خير خبر ولكم جرم جرم متعلق بماذا متعلق بان تصوم لا. يعني ان تصوموا لكم نركز لأن التعليق عندما نقول وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعلي حيث تنزل لابد أن يكون هناك رابط لأن حروف الجر كما أقول لكم دائما لا تستقل بذاتها إنما هي لمجرد الرط فلابد أن يكون هناك رابط فإذا قلت وأن تصوم لكم لا كمش إذن فهي بماذا لكم بماذا تتعلق جر ومجر بماذا يتعلق خير أحسن خير مصدر خير لكم والميم علامة علامة جمع الذكور وقد سبق أن قلنا بأن خير لها معاني فصيامكم خير لكم هكذا يكون التقدير الله عزّ صيامكم خير لكم فإذا لكم متعلق به خير خير لها من المعاني أربعة اسم ومصدر وتفضيل صفة خير لكم والاسم المرفوع أه اتم او الصريح او المؤول المؤول بالصريح ثم قال العاري عن, العاري عن العوامل اللفظيه لماذا قال المصنف رحمه الله العاري عن العوامل اللفظيه وهذا من باب السماء فوقنا والارض تحتنا لماذا قال هذا ليخرج ليبين قال هذا ركزوا جيد قال هذا ليبين للطالب ان العوامل قسمان لأنه يتبادر الى الذهن ولا سيمه وهو يتكلم مع المبتدئين من أمثالنا فيقول لا تظن ان العامل له حاله واحده بل العامل له حالتان عامل معنوي وعامل لفظي فلذلك قال العاري عن العوامل اللفظيه العاري عن العوامل اللفظيه فالعوامل الى كم تنقسم الى قسمين عامل لفظي وعامل معنوي او قل عوامل لفظيه وعوامل معنوي ولذلك قال العاري وما معنى العاري ما معنى كلمه العاري الخالي عن العوامل اللفظيه العاري بمعنى الخالي اي الخالي عن العوامل اللفظيه لماذا قال الخالي والعالي العالي والخالي لأن المبتدا عامله ورافعه لفظي ولا معنوي معنوي وهو الابتداء فلذلك قال العاري عن العوامل اللفظية فإذن يعني يقول لك المسكوت عنه ما هو العامل المعنوي فيقول لك بأن العوامل قسمان اما ان تكون لفظيه واما ان تكون معنويه طيب نبدا الان مع العامل اللي قال مسكوت عنه هو العامل المعنوي ما هو رافع المبتدا ما هو رافع المبتدا رافع المبتدا هو الابتداء وما هو رافع الخبر ورافع الخبر هو المبتدا هذا التفصيل الذي ذكرته لكم عرضا عده مرات أو استتراض استتراض لأن الاستتراض ذكر الشيء في غير محل إما لمناسبة أو إما لتقييد فأنا ذكرتم هذا التفصيل عدة مرات فلا بد أن نذكره الآن إشارة من باب أشار فأشار العلماء يقولون الابتداء عامل لمن؟ للمبتدا، المبتدا. مثلا زيد القائم زيد المبتدا. مرفوع بالضمه ضم في آخره الرافع له الابتداء الرافع له الابتداء هذا معروف قائم خبر قائم خبر من الذي عامل الرفع في الخبر ماذا الفلسفه قول بان الابتداء كما رفع المبتدا هو الذي رفع الخبر هذا قول ضعيف القول الثاني قالوا بان الابتداء والمبتدا تعاون على رفع الخبر هذا قول ثاني وهو ايضا ضعيف القول الثالث وهو قول ابن مالك العامل في الخبر ما هو المبتدا ولذلك قال كذلك رفع خبر بالمبتدا انما تكلم على أن رافع المبتدا ابتدا وقال ماذا ورفع مبتدا بالابتداث ثم قال كذاك رفع خبر بالمبتد فإذن هذه مذائب كم؟ مذائب ثلاثة. ثلاثة ومذهب ابن مالك هو الراجح وهذا رجحه كثير من العلماء إذن فأنا أقول على هذا الابتداء أذكر هذا التفصيل لأن ربنا يعني طالب علم إن شاء الله يكون عالما وشيخا فيدرس النحل لا يأتي بهذا التفصيل لا لكونه راجحا ولكن ليطلع عليه فيقول هناك من العلماء من قال بان من العامل في الخبر الابتداء. هناك من قال العامل فيه الابتداء المبتدا تعاون على رفعه وهناك من قال العامل فيه المبتدا وهو الراجح واضح طيب بقي نرجع الى الابتداء الابتداء ما هو ما هو الابتداء ما هو الانبتداء الانبتداء له تعرف أنا أذكر لكم تعريفين الانبتداء هو الاهتمام بالشيء وجعله أولا للثاني ركزوا معي جيدا واحفظوا هذا احفظوا هذا التعريف الاهتمام بالشيء الاهتمام تعطي الأهمية للشيء الاهتمام بالشيء وجعله أولا للثاني بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول. هذا تعريف. ما وعد؟ الاهتمام بالشيء وجعله اولا للثاني بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول. بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول. واضح؟ كتبتم التعريف قولوا والاهتمام بالشيء وجعله ان للثاني بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول أحسن ها الاهتمام بالشيء وجعله أولا للثاني بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول, خبراً عن الأول. واضح هذا طيب لعل الذي يبين هذا أكثر تعريف ثاني شنو هو التعريف الثاني قالوا جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانية جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانية فاذا راجعنا الى التعريف الاول ولهذا نقول لكم في أحيان بعض الاحيان بعض التعريف تحتاج الى ماذا تحتاج الى ان يذكر عن الانسان او ان كلها او بعضها لأنه ما أغفل في هذا التعريف مذكور في تعريف التعريف الآخر ولسيما إذا كان الإنسان أراد أن يتخصص في فن من الفن فيحتاج في إلى أن يتوسع في التعريف اسمعوني الآن ها. واضح إذا التعريف الأول ما هو الاهتمام بالشيء وجعله أولا للثاني بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول فكونك تقول زيد قائم فهذا اهتمام بالشيء أتيت بالضاي والياء والداب اهتمام بالشيء وتجعله وأن تجعله وتجعله أولا لماذا للثاني. للثاني لأنك تريد أن تخبر عن شيء فالاخبار يحتاج إلى بداية يحتاج إلى بداية ولهذا قالوا الاهتمام بالشيء وجعله اولا للثاني بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول م? واضح؟ فاذا عيد التعريف الأول حتى الإخوة لأن الصوت كان قد انقطع الاهتمام بالشيء وجعله, وجعله اولا للثاني بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول التعريف الثاني ما هو؟ هو جعلك, جعلك الشيء الشيء هو جعلك الشيء أولاً لتخبر عنه الثاني هذا التعريف المختصر هو الذي يفسر لك إيش؟ التعريف الأول قل في التعريف الأول ماذا قال؟ الاهتمام, الاهتمام بالشيء وجعله أولاً للثاني بحيث يكون الثاني خبراً عن الأول وهذا التعريف الثاني ماذا قال؟ هو جعلك, هو جعلك الشيء اولا لتخبر عنه, عنه <تصفيق> ثانيا واضح في اشكال لعل الاخوه لا يسمعون طيب نعم آه. لا يسمعون طيب تضر لا لا, لا يسمعون الان نعم لعل الان نعم تسمعون ها الاهتمام بالشيء وجعله اولا للثاني بحيث يكون الثاني خبر عن الاول والتعريف الثاني لعلكم لم تسمعوا لم تسمعوا التعريف الثاني وهو جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا هذا الذي ذكرناه نعم جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا ها طيب هناك سؤال اذا قلنا بان الابتداء هو جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا فهل يمكن ان نقدر الابتداء وان نظهره أم لا هل يمكن ان نقدر الابتداء وان نظهره الجواب لا الابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر هذا هو الفرق بينه وبين العامل النصب فإذا الابتداء لا يظهر ولا يقدر لانه عامل معنوي كما هي انواع العامل المعنوي هما نوعان هما نوعان الابتداء في الاسماء والتجرد في الافعال وقد سبق ان ذكرنا لكم بيتا من يذكره منكم العامل المعنوي قل شيئان الابتداء والتجرد يا اخوان العامل المعنوي قل شيئان الابتداء والتجرد يا إخوان واضح؟ طيب العامل المعنوي ثم قال المصنف رحمه الله العاري العاري قلنا هو الخالي العاري إلى كم ينقسم العاري إلى كم ينقسم عندما قال العاري عن الأوامل اللفظية العاري عن العوامل المفضيه العاري الى كم ينقسم الجواب العاري ينقسم الى ثلاثه اقسام العاري ينقسم الى كم الى ثلاثه اقسام القسم الاول الصريح الحقيقي والقسم الثاني الصريح الحكمي والقسم الثالث المؤول بالصريح المؤول بالصريح او نقول العاري العاري على الاواني هذا العاري قسمه العلماء الى ثلاثه اقسام القسم الاول ما هو الصريح الصريح الحقيقي والقسم الثاني ما هو الصريح الحكمي والقسم الثالث ما هو المؤول بالصريح من يعطينا مثالا للصريح الحقيقي من يعطينا مثالا للصريح الحقيقي زيد قائم زيد قائم سواء كان الاسم ظاهرا أو كان مبهما ها. تقول زيد قائم هذا قائم في الدار زيد مثلا في الدار او الذي في الدار قائم هذا كله كيف هو صريح حقيقي هذا مثال الصريح الحقيقي فالاعراب واضح ممتدا وخضر زيد ممتدا مفروض بن طمط في اخره الرافع له الابتداء زيد زيد ممتدى قلنا مرفوع بالضمضة يا رفي الرافع له الابتداء قائم خبر مرفوع بالضمضة يا رفي الرافع له الممتدى على القول الراجح الذي رجحه ابن مالك هذا مثال من؟ مثال الصريح الحقيقي من يعطينا منكم مثال الصريح الحكمي تسمع بالمعيدية خير من أنطرة أحسن تسمع بالمعيدية خير من أنطرة هذا قالوا الفعل مضارع هنا منصب بدون اداه لأن عندما تكلمنا على اداه النصب أدوات النصب ماذا قلنا؟ ما ينصب بنفسه وما ينصب بامضمره وجوبا وما ينصب بامضمره جوازا وربما ورد ان الفعل المضارع منصوب بدون ناصب بدون اداه ومنهم من قال لا مش مش بدون اداه يعني اداه تقدر لانه سمع هكذا فإذا الصريح الحكم ما هو الصريح الحكمي تسمع, تسمع بالمعيد خير من ان ترى سماعك يكون تقدير سماعك بالمعيد بالخير من ان ترى خير من ان ترى سماعك فاذا هذا الصريح الحكمي ما هو مثال المؤول بالصريح كما سبق معنا كما سبق احسنت هو قوله تعالى وان تصوموا خير لكم ويعرفوا الايه واضح سبق لكم طيب هنا قد يقول قائل اذا كان العاري قسمين فغير العاري الى كم ينقسم العاري قسم العلماء العاري الى قسمين فغير العاري الى كم ينقسم غير العاري ينقسم لا هذا العالي لكن غير العالي العالي ينقصر إلى ثلاثة أقصر غير العالي إلى كم ينقصر أيضا إلى ثلاثة ما هي إما مجرور بحرف زائد إما مجرور بحرف شبه زائد غير, غير العالي قسمان غير العالي قسمان ما هو القسم الثالث اذن العاري ثلاثه اقسام غير العاري قسمان غير العاري قسمان ما هي هذه الاقسام القسم الاول ان يكون مجرورا بحرف جر زائد بحرف جر زائد وهذا في غير القران اما في القران فنقول صله تادب مع القران لانه وقع الاجماع ها وقع الاجماع العلماء على انه لا يوجد في المصحف شيء زائد شيء زائد فلذلك يقول هذا زيد للتاكيد او صله للتاكيد ها فاذا القسم الاول ما هو حرف جر زائد ان يكون مجهورا بحرف جر زائد مثال ذلك بحسبك درهم فمن يعلم منكم هذا المثال ها بحسبك درهم الباء باء حرف جر زائد حرف جر زائد نقول حرف جر زائد معنى أنه لا تأثيرا له ولذلك لا تعلق له علق سوى, و... سوى الكافي ورب لولا وزائد وكخالا لعل فهنا الزائد لا تعلق له إنما الذي يحتاج إلى التعلق هو الحرف الأصلي فإذا كان الحرف الأصلي اذا كان الحرف هذا الاصلي يحتاج لمجرد رابط يحتاج الى ما يتعلق به وهو اصل فنقول في الزائد وش في الزائد لا تعلق لهما لهم لا تعلق لهم فاذا نقول مجرور بحرف جر زائد حسبي مجرور مبتدا مبتدا مجرور لفظا مرفوع محل. محلا المضاف حسب مضاف حسب مضاف على الفتح, على الفتح المضاف اليه في محل جر لان المضاف اليه له حاله واحده آه. اما المضاف فعلى حسب موقعه في الجمله اما المضاف اليه ثانيا يكون مجرورا ولذلك قال الملك والثاني يجر درهم خبر خبر خبر مرفوع الضم الضائر في آخرين. يكفي كثير عام هذا خبر ضم الضائره في اخره هذا القسم الاول اذا كان مجرور بماذا المبتدا يكون مجرورا بحرف جر زائد القسم الثاني ان يكون مجرورا بحرف جر شبيه بالزائد مثل ماذا ربا مثل ربه وقد سبق معنا في حروف الجر في علامات الاسم قول قولهم إيش رب رجل كريم لقيته ويجوز هنا لقيته ولقيته وليست تأتي إن شاء الله القاعدة ونبين لكم لماذا قالوا يجوز في وشان ها رب رجل كريم أنت رب رجل كريم لقيته ها أنت قبل إعرام ربا حرف جرر شبيب الزائد ها للتقليل للتقليل ها هذا الأصل إذا دخلت على ما هو كثير يقال لها للتكثير والعكس يقال له للتقليل وهي لا تدخل إلا على النكرات وسابق شروطها وكلما رب عليه تدخل فانه نكره يا رجل واما ما ورد ربه وما رواه من نحو ربه فلت نظر هذا قلي رب حرف جر شبيه بالزائد للتقليل رب رجل رجل اسم مجرور, اسم مجرور. ها كيف يكون اسم مجرور مبتدا ها هذا منتدى لانه هو ان كان في الحقيقه ايش مجرور لفظا هو مرفوع محلا لانه دخل عليه حرف جر شبيه زائد فاذا هو ايش هو منتدى مرفوع محلا مجرور لفظا رجل كريم ما موقعوا في الاعراب صفه نعم هذا لك. لقيته فعل وفعل وفعل الجمله في محل في محل خبر واضح طيب اذا هذا فيما يتعلق بتعريف المبتدا في الاصطلاح وهذا تامل في كلام المصنف في كلام المصنف هنا بعض الاسئله ما هو الاصل في المبتدا ما هو الأصل في الموتى الجواب ركزوا معي جيدا لأننا سنبني على هذا السؤال أشياء وإن كان المصنف اغفلها ولكن لا بد منها ولكن كما يقولون والمعلم يبين ما اغفله المصنف لأنه جعلها مقدمة مختصرة جعلها مقدمة مختصرة فلو قرأ المثل الإنسان هكذا حل الفارمات فقط لا يفهم النحو ها فلا بد من زيادات من المعلمين الاصل في المبتدا ما, ما هو الاصل في المبتدا الاصل في المبتدا التقديم الاصل المتدا ركزوا معي جيدا عندما اقول الاصل لنفهم هذا جيدا الاصل في المبتدا التقديم والاصل في المبتدا التعريف التعريف وما هو الأصل في الخبر؟ هذا سيأتينا إن شاء الله طيب لماذا قلنا قد يقول قائل لماذا قلنا الأصل في المرتدا التقديم؟ قد يأتي متأخرين متأخر. لماذا الأصل أما يأتي هذا شيء آخر لأن لكل قاعدتين شواذ واستثناءات الأصل أحسنت الأصل في الموتهدا التقديم قلنا بان الاصل الموتهدا التقديم لانه محكوم عليه لانه محكوم عليه وكيف تحكم على المقدم على المؤخر انما تحكم على المقدم فلذلك كان الاصل فيه التقديم ولهذا هنا ياتي السؤال الثاني لماذا الاصل في الخبر تاخير او ما هو الاصل في الخبر الاصل خبر تاخير فقد يقول قائل لماذا الاصل خبر تاخير عرفنا لماذا الاصل في المنتدى التقديم فلماذا اذا الاصل في الخبر تاخير لانه محكوم به والمحكوم به لا يمكن ان يكون مقدما على المحكوم عليه هذا الاصل الان نتكلم عن الاصل هذا الاصل الاصل ان يكون المبتدا مقدما معرفه وان يكون الخبر مؤخرا نكره لماذا لان احدهما محكوم عليه وهو المبتدا والاخر محكوم به فلا يمكن ان يكون المحكوم عليه مؤخرا والمحكوم به مقدما ما الذي ينبغي ان يكون اولا المحكوم عليه او المحكوم به المحكوم عليه يجب ان يكون موجودا لماذا لانه لا يمكن ان يكون الحكم يجب ان يكون موجودا قبل الحكم لا بعد الحكم ها هل يكون قبل الحكم ام بعد الحكم يكون قبل الحكم واضح فلذلك كان تقديم المبتدا على الخبر في مواضع تقديم ماذا؟ تقديم الواجب اللي ماذا؟ لأسباب لأسباب ولذلك أنا قلت الأصل الأصل في المنتدى لأن هناك مواضع يتقدم الممتدى على الخبر وجوبا ومواضع أخرى جوازا ومواضع أخرى يتأخر واضح؟ اذا فهمت القاعده لنبني على اشياء الاصل في المبتدا التقديم. التقديم لانه والاصل أن يكون معرفه لانه محكوم عليه وواجب عليه ان يكون مقدما في الاصل لماذا لان الحكم ينبغي الحكم عليه يجب ان يكون موجودا قبل الحكم لا بعده وهناك مواضع يتقدم المبتدا على الخبر وجوبا وهناك مواضع يتقدم الخبر جوازه. وهناك مواضع يتاخر المبتدا على الخبر فهذا على الاصل على خلاف الاصل على خلاف الأصل فاذا افهموا الان كم موضع يتقدم المبتدا على الخبر وجوبا هم ذكروا مواضع كثيرة ولكن نذكر نحن المواضع الاربعه التي اتفق عليها العلماء مواضع أربعة يكون فيها المبتدا مقدما على جهة الوجود ركزوا معي جيدا الموضع الأول إذا كان المبتدا من ألفاظ أو من الألفاظ التي لها الصدارة إذا كان المبتدا من الألفاظ التي لها الصدارة هذا الموضع الأول وهنا إذا فهمتم generators الألفاظ التي لها الصدارة انتقلنا إلى الموضع الثاني وإلا بينا ما هي الألفاظ التي لها الصدارة هل تفهمون الألفاظ التي لها الصدارة فننتقل إلى الموضع الثاني أم لا تفهمونها ها؟ طيب الالفاظ التي لا صدى كثيره خذوا مثلا اسماء الاستفهام هذه من الالفاظ التي لا صدى اسماء الاستفهام لا اقول اسم الاستفهام اسماء الاستفهام الشرط اسم الشرط لها صدى ما التعجبيه لها صدى ضمير الشئ لها صدى له صدى كم الخبريه له صدى او لها صدى المقترن بلا الابتداء له الموصول الذي اقترن خبره بالفاء كما سمع هذه كلها الفاظ الالفاظ التي لها الصداره الان الالفاظ التي لها الصداره من أسماء الاستفهام، أسماء الشرط ما التعجبية كم الخبرية ضمير الشأن. الشأن. الشأن المقترن بلا البيتشوف. من, المقترن بلا من الموصول الذي اقترنا خبره بالفعل كم موضوع سمع لعلكم سمعتم هذه المواضع السبعه انا راه أن الصوت ينقطع ما ادري ليش ها ها طيب اذا هذه المواضع التي لها الصداره مواضع سبعه الاول اسماء الاستفهام اسماء الشرط ماذا اخر ما التعجبيه كم السنة. الخبريه ضمير الشحن ضمير المقترن بلام الابتداء الموصول الذي اقترن خبره بالف الذي اقترنا خبره بالف سمعتم علي الادوات او الالفاظ التي لها الصداره وهي سبعه ها فاذا تحاول تسجلوها على الغرفه اكتبها على الغرفه طيب اعد هذه السبعه ليسجلها اخونا اذا كان الصوت يصله الاول قلنا اسماء, اسماء الاستفهام واسماء الشرط اسماء الاستفهام الثاني اسماء الشرط. اسماء الشرط اولا اسماء الاستفهام ثانيا اسماء الشرط ثالثا ما تعجبيه, ما تعجبية. رابعاً. رابعا كم ضل. الخبريه خامسا قال كنت اريد كتابتها لكن صوت قطع نحن الان نعيد نعيدها عنك او اكتبها له اكتبها له ها طيب اعدها بسرعه لنقف معها اسماء الاستفهام اسماء, اسماء الاستفهام واسماء الشرط, اسماء الشرط. ماء التعجبية ماء التعجبية وضمير الشأن وضمير الشأن الخبرية وكم الخبرية والمقترن بلا من الابتداء والموصول الذي اقترن خبره بالف ما هو مثال الاستفهام؟ ما هو مثال الاستفهام؟ مثلا من في الدرس؟ من؟ في الدرس ها هذا استفهم ما هو مثال التعجل ما أحسن العلم ما هو مثال الأمن الالتداء لا زيد قائم أو لا خالد عالم ها ما هو مثال الشرط من يطلب العلم يفز أو ينجح ما هو مثال الوصول الذي اقترن خبره بفا الذي ينجح أول في مادة النحو فله جائزة فله جائزة ها ماذا بقي كم الخبارية ضمير, ضمير الشأن أيضا نفسه سيأتي إن شاء الله المثال ضمير الشأن وكم الخبارية نبدأ ما هو المواضع الثاني من المواضيع ه؟ واخ طيب الموضوع الأول قلنا إيش؟ شو هو الموضوع الأول؟ الموضوع اللي في يجيب فيها القديم والمتذئي وجوبا على, على الخضر على الخضم. أول ماذا ذكرنا؟ إذا كان من بالألفاظ التي لها صدارة. الألفاظ التي لها صدارة هي سبعة. تولي. هي سبعة. إذا وجدت هذه في أول فعلنا إيش؟ المتذئي. أنه آ مقدم وجوبا. ما هو الموضع الثاني من المواضع التي يتقدم فيها المبتدأ على الخبر وجبا الموضع الثاني ما هو إذا كان المبتدا مقصورا على الخبر موضع الثاني اذا كان المبتدا مقصورا على الخبر كيف ما هو المثال كون المبتدا مقصورا على الخبر مثال مثال تقول إنما الحديد صلب إنما الحديد صلب هذا المبتدا مقصور على ماذا مقصور على الخبر مقصور على الخبر إنما الحديد هو وحده إنما الحديد صلب هذا الموضع الثاني ما هو الموضوع الثالث من المواضع التي تقدم فيها المبتدا على الخبر وجوب الم... هذا حصن أدت إنما الحديد صن ما هو الموضع الثالث من المواضع التي يتقدم فيها الخبر عفوا يتقدم المبتدا على الخبر وجمي الموضع الثاني إذا كان يكون خبر رشد خبر مبتدأ الموضع الثالث ان يكون خبر المبتدا جمله فعليه فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدا هاي الموضع الثالث ان يكون خبر المبتدا جمله فعليه فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدا هذا الموضع كان الوضع الثالث ما هو الوضع الثالث اذكروا ماذا قلت أن يكون خبر المبتديء جملة فعنية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبت. ما هو مثال كون المبت. ها كون خبر مبت ف... كون خبر المبتدأ جمله فعليه فاعلها ضم مستتر يعود على المبتدا ها قال جيد الحق يعلو الحق مبتدا يعلو فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره على الياء منع من ظهورها الثقل يعلو هو ها فماذا ما انا ضمير مستتر يعود على المبتدا والجمله خطا والاحسان ها يملك الإنسان ها؟ الإحسان يملك الإنسان هو نفسه هذا هو المثال هو الأمثلة كثيرة يعني ها؟ طيب هذا الموضع كم ثالث ما هو الموضع الرابع من المواضع التي يتقدم فيها المتداء على الخبر وجود الموضع الرابع اذا كان كل من المبتدا والخضر معرفتين ها اذا كان كل من المبتدا والخضر معرفتين او نكرتين متساويتين في التخصص والتعريف او نكرتين ان يكون اذا كان كل من منتدى الخبر معرفتين او نكرتين متساويتين في التخصص والتعريف وليس هناك قرينه تبين المراد وليس هناك قرينه تبين المراد هنا يجب التقديم هنا يجب التقديم اعد ها إذا كان كل من الممتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين متساويتين في التخصص والتعريف وليس هناك قرينه تبين المرات. أعطيني مثال كتاب رفيقي كتاب رفيقي او تقول ايضا اكبر منك سنا اكثر منك تجربه اكبر منك سنا اكثر منك تجربه الى الشايد يعني تكون لكم ها اكبر منك سنا اكثر اكثر منك تجربه يعني لاحظ كتابي رفيقي أو تقول أكبر من فإذا هذا هو مثال هذا الذي ذكرنا لكم طيب من يذكر مثالا لكون مبتدا والخبر معرفتين ها يذكر مثالا السفسط لكون مبتدا والخبر معرفتين الأصل ان يكون الخبر نكره هذا هو الاصل وان يكون المنتداه معرفه فاذا تعرفت الجمله لابد بد ان يكون هناك حسب ها؟ لو قلت مثلا الصادقون الصادقون الصادقون منذ ماذا يقول الصادقون الفائز ها؟ لا بد أن تفصل بالضمير بين المبتدا والخبر. الصادق ضمير شاء نعم الصادقون هم الفائز أركز معي الفائز الصادقون هم الفائز أنا أسألكم سؤال ورقتنا إن شاء الله لماذا فصلنا بين المبتدا والخبر بالضمير ما فائدة هذا؟ تمييز افضليه لا ب كان كل من المبتدا والخبر معرفتين فلا بد أن يؤتى بضمير فصل بينهما لتمييز الخبر من التابع لتمييز ايش الخبر من التابع يعني من النعت مثال لذلك اعطيني مثال للتمييز ها أذكر مثالا للتمييز المثال الذي يذكره العلماء للتمييز هو إيش ها قل المثال للتمييز هذا المثال الذي ذكرت لكم مثلا لو قلت أخوك أخوك العالم يعني هذا السفر فتأتي بالضمير للتمييز أخوك هو العالم فالذي كان موصوفا كان نعتا تابعا كيف هو خبر, خبر. صار خبر ربنا عز وجل يقول واولئك هم المفلحون اولئك معرفه هم ضمير فصل المفلحون كيف هو؟ خبر لاحظتم الخبر هنا معرفه الجمله يقول ربنا عز وجل أيضا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر فأولئك هم الفاسق فأولئك هم الظالم فماذا فعل لا بد من الضمير ولهذا مصف ماذا فعل الضمير هنا في هذه الامثله ماذا فعل الضمير في هذه الأمثلة فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون وأولئك هم المفلحون لماذا فعل الضبيض هنا في هذه الامثله الجواب لولا وجود الفاصل بين المبتدا والخبر لظن السامع في قولنا أخوك هو العالم وفي قول الله عز وجل في الايات السابقة لظنوا أن العالم صفة للمبتدا أخوك لو قلنا أخوك العالم ما كانش يظن السامع أن العالم نعد صفة صفة ربا للمبتدا مبتدا وأخوك لأن المبتدا بقي ينتظر ينتظر ماذا ينتظر الخبر لأن الخبر يتابع لاتمام الفائده والخبر الجزء المتم الفائدة ولكن الفائده في هذا المثال لم تتم اخوك العالم اولئك المفلحون اولئك الكافر اولئك الظالم ظالم اولئك الفاسق تمت الفائده الجواب لا لكن لما ذكرنا ضمير الفصلي ماذا وقع تعينت الخبر لما ذكرنا الفصل تعينه الخبريه اسمعوا الان اذا فنقول هذا هو ضمير الفصل هذه فائدته وحكمه كما يقول علماء النحو ان يتصرف في التذكير والتانيث حسب ما قبله ها حسب ما قبله هنا تاتي القاعده المعروفه التي تقول وهذه قاعدة حصر جيدا الجملة التي يكون فيها المبتدا والخبر معرفتين تفيد الحصر الجملة التي يكون فيها المبتدا والخبر معرفتين ماذا تفيد؟ تفيد الحصر كما قال ربنا عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر وكما قال أيضاً فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون وقال أيضاً وأولئك هم المفريح ها أولئك على دم الربيين وأولئك هم المفريح هذا الضمير ماذا يسميه العلماء هذا ضمير فصل يسمونه بضمير الفصل ويسمونه بالعيمات الكوفيون يسمونه بالعيمات يعني ضمير فصل ليش معنا ضمير فصل أنتم تعرب مثلاً لو قال لك شخص اعرب لي أخوك هو العالم صح تصبر اعرب أخوك هو العالم اخو مبتدا مبتدا كيف يكون مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الضمه في اي وضع تكون هو نائب عن الضم في اي موضع تكون هو نائب عن الضم في موضعين في, في, في الملك السالم وفي الاسئله الخمسة م. أخو مضاف والكاف الكاف طيب اللي على الفتح في محل جر ها م. هو ضمير فصل ضمير فصل هذا هو الشاهد انا, أنا على انك تعرف الاعراب لكن لماذا نقول ضمير فصل لانه فصل بين المتداول فصل بين المتداول خبر لكن في الاعراب عنده معنى آخر فصل فعل إذا سمعتم ضمير فصل وعليه فاء تكتب بسواد العين إذا سمعتم هو ضمير فصل معنى لا محل له من الاعراب ضمير فصل لا محل له من الاعراب جي ابي اي ليفصل بين المبتدا والخبر فقط وليحصل ايضا لكن هل له محل بالاعراض لا محل له الاعراض ولذلك ماذا يقصد بقولهم ضمير فصل لا محل له الاعراض اكثر من هذا فائده مهمه لماذا لان الضمير المنفصل يوتابه لمجرد الفصل دون الاسماك ركزوا عليه هذه فائده مهمه جدا لماذا قيل ان الضمير المنفصل يؤتى به لمجرد الفصل لماذا يعني نعم يؤتى به لمجرد الفصل دون الاسناد انا الضمير ان يكون في اسناد ولكن هنا جاء بيان غير هذا واضح فلهذا سميناه ضمير فصل ولماذا جئ به ايضا ليغير حكم خبري. ها لربما كان وصفا أو يظن السامع أنه وصف فجعله خبر يبقى السؤال الآن هل ضمير الفصل يمكن أن يغير حكم خبر المنصوب بالنسخ يعني الناسخ يعني. يعني يمكن أو لا يمكن ها سنة. هل يمكن؟ ضمير فصل هل يمكن أن يغير حكم خابري المنصوب بالنسخ العوامل التي ستاتي إن شاء الله اللي كانوا أخوات كانوا مثلا ضمير فصل هل يغير حكم المنصوب بالنسخ ام يبقى على نصبه الجواب يبقى على نصبه لا يمكن أن يغير حكمه أعطيني مثال إن كان هذا هو الحق إن كان هذا هو الحق ما كان حجتهم ها لا هناك كراءة كنت انت رقيب ولا رقيب الرقيب ولا رقيب رقيب رقيب رقيب رقيب رقيب فهل غير رقيب كان هنا الجواب لا كنت أنت الرقيبة رقيب رقيب بقيت على رقيب بقي الخبرون منصوب اذا حتى نختم لا بد ان نسال بعض الاسئله ما هي فوائد ضمير الفصل هي فوائد ضمير الفصل مختلف في عددها ولكن المحاكم متفقون على فائدتين من يذكرها منكم من يذكر فائدتين من فوائد ضمير الفصل التبيين مجرد الفصل دون اسناد احسن الاول ان الفصل يؤتى به لتمييز الخبر عن التابع هذه الفائده الاولى هي الاول ان ضمير الفصل يؤتى به لتمييز الخبر عن التابع الثاني او الثانية الفائده الثانيه ان الفصل يؤتى به لماذا قصر المسند على المسند اليه يطابئ لقصر المسند على المسند اليه واضح طيب قد يقول قائل منكم اذا كان القصر حاصل بدون ضمير منفصل ماذا نفعل ها فينتم سؤال فينتم سؤال لا ها وقعت نقطه تاع الصوت نعم لأن المشكله من النت. طيب. إذا كان القصر حاصلا بدون ضمير الفصل. ثم أتينا بالضمير في الجملة. ماذا نعتبر هذا الضمير؟ فإنتم السؤال؟ سمس. نعم. مثال ذلك. إذا كان القصر قلنا حاصلا بدون ضمير الفصل. ماذا يكون الضمير ها يلا من يقول لنا ماذا يكون الضمير كان الضمير للتوكيد إذا كان القصر حاصلا بدون ضمير الفصل كان الضمير للتوكيد مثال ذلك امثله كثيره في القرآن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو هذا للتوكيد لأن القصر حاصل بدون ضمير فصل. أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله واضح هذا ونقف هنا إن شاء الله نقف على ماذا ذكرنا أن الأصف المرتداء التقديم ويجب في بعض الأحيان ويجوز في بعض الأحيان ولا ربما يتأخر فنقف على الأصف المرتدى أن يكون مذكورا حتى يكون الحكم مفيدا ها والمرتدى في حقيقة من العمد والعمد تحتاج إلى نوع من التوسع ان عليهما المضار في الكلام وكالفاعل والنائب والمبتدا والخبر ونائب وفاعل ومبتدا وخبر اسم النحاة والى هنا نقف ونلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته